لقد كان لكم في رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في كل مكان السلام عليكم حيثما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيب الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة ومجلس جديد من مجالسنا في مصابيح السنة حديث عن الهدي النبوي واستئناس واقتداء بما حصل من نبينا صلى الله عليه وسلم في حياته لإمضائه وإجرائه في حياتنا اليومية حتى نكون بإذن الله تعالى من المقتدين به عليه الصلاة والسلام قبل أن نكون من الملتحقين به في جنات عدن بإذنه جل وعلا المتحدث الرئيس في هذه المصابيح هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الذي يرحب به باسمكم جميعا في حياكم لشيخه. الحمد لله، الله أحييكم. الحديث اليوم وكما هو في كل يوم ماتع وجميل وفي هذه الحلقة نرجو أن يكون أكثر امتعة وأكثر جمالا وإن كان وإن كان حديثا أو يعني وإن كان حديثا عن الزهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأننا في حياة للأسف الشديد طالها كثير من الترف ربما لا يعجب أحدا أو بعض الناس أن نتحدث عن الزهد وبالمناسبة بما أنه حديث عن الزهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> والالمواقف في حياته صلى الله عليه وسلم كثيرة في الزهد هل, هل هل لو أخذت اليوم بيتي وسيارتي وكل ما أملك وهبته أو بعته أو شيئا من هذا هل أدخل في في عداد الزاهدين؟ يعني يعني ينبغي ان نطرح قبل ما هو الزهد اصلا ايوه حتى نعرف الجواب على سؤالك اذا اعطنا ما هو الزهد ما هو الزهد هو من اجمل الكلمات الحقيقه التي يعني وقفت عليها في تعريف الزهد هو ما ذكره الشيخ ابن تيميه رحمه الله ان الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره ايوه ترك ما لا ينفع في فيك. سيارتك تبقى معاي وبيتك <تصفيق> وبيتك و. لا بد أبشر سيارتك وبيتك وتحف اللي موجودة في البيت. لا تذهب. ولا تذهب بها إلى الحراج. ممتاز. والزهد أيضا الحقيقي يعني فعلا يت يت يظهر جليا حينما تأتي الدنيا إلى الإنسان عند قدميه فيركولها ويستعملها ولا يخدمها يخدمها أو يخدمها يستخدمها ولا يخدمها. يستعملها ولا يكون سيد عبدا لها هذه باختصار عبارات تقرب الموضوع نبينا عليه الصلاة والسلام لو أراد لحولت له جبال مكة ذهبا وجبال المدينة كذلك وهو الذي عليه الصلاة والسلام لو شاء لو جبيت إليه أموال ملوك الدنيا لكن هذا أصلا ليس مرغوبا لله عز وجل وليس محبوبا له صلى الله عليه وسلم لما؟ لحكم من كثيرة منها أن الدنيا أصلا كلها كلها بأموالها وقصورها ومباهجها وزينتها لا تسعد الله شيئا وما فيها من متع مباحه إنما يستعملها المؤمنون الصادقون وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون لتكون وسيلة إلى أمر أخروي حب بيلي من دنياكم النساء والطيب فمثل هذه الأشياء تكون وسيلة للوصول إلى غرض ينفع في الآخرة أما ما لا ينفع في الآخرة فلا يطلب تركه هذا هو فعلاً تظهر يظهر الزهد الحقيقي في مثل هذا ووضح الأمر أكثر قبل أن ندخل في بعض المواقف نعرف من علمائنا من عرضت عليهم قصور لتبنى لهم من ولاة الأمر فيعتذرون بأن بيوتهم تكفيهم هذا هو الزهد الحقيقي يقول بيتي يكفيني ولا حاجة لي بقصر كبير يؤتى لأحدهم وهو سماحة الشيخ بن باز رحمه الله حين عين رئيس للجامعة الإسلامية فقال فقيل له نكتب هذا القصر باسمك فقال لا ضعوه باسمي رئيس الجامعة فمن رأس الجامعة سكن فيه ومن تركها خرج منها هذا هو الزهد الحقيقي يعني تأتي الدنيا إليك فلا تجعلها فرصة ليش؟ لأن لي أن أن أن مثلا تتكسب من ورائه وشيء من هذا القبيل فإنه رحمه الله إن أذنت لي سمعت هذا من, من أحد طلابه أتى إلى الملك فيصل رحمة الله عليه بسيارة الأجرة فأسف الملك رحمة الله عليه وأمر له بسيارة فردها ردها. رحمة نعم. الله عليه حديثنا عن من اقتدى به ابن باز ومن اقتدى به سائر الزهاد من علماء هذه الأمة رحمة الله تعالى عليهم هذا هو الزهد الحقيقي أنا أردت أن أضرب مثالا ليتضح لنا الزهد الحق والأكبر وهو زهده عليه الصلاة والسلام الله صلى وسلم لاحظ أنه هو رقم واحد في الأمة رقم واحد في العالم هو سيده ولدي آدم عليه الصلاة والسلام لكن كيف كان بيته كيف كان طعامه كيف كان شرابه يأتي إليه عدي بن حاتم وهو أحد ملوك العرب فيدخل إلى بيته أحد بيوته وحتى بعض الناس إذا قلت البيت يتصور هناك مجلس وصالة طعام وغرفة نوم لا لا لا أنا أقول لإخوة المشاهدين جميعا لم يكترى المجلس ثلاثة في خمسة البيت عفوا البيت كله اللي هو البيت الغرفة التي ينام فيها ثلاثة في خمسة أمامها إيش أشبه ما يكون بالباحة الصغيرة فقط هذا هو البيت هذا بيت محمد عليه الصلاة والسلام لإحدى نسائه ثلاثة في خمسة تقريبا كم المساحة قرابة خمسة عشر مترا ثلاثة ونصف في خمسة هذه المساحة للبيت حتى لا يظن انه إذا قيل كلمة بيت أبيات أن المسألة قصور لا هذا ياتي يأتي هذا الرجل ولاحظ ملك ملوك العرب وملوك العرب كان لهم حضوة من متاع الدنيا وزينتها وتعرف ماذا قيل لسراك كيف بك إذا لبست سواري كسر فجاء عدي بن حاتم فلم يجد في البيت إلا وساده وساده هي الصغيرة وهي التي ينام عليها صلى الله عليه وسلم فيلقيها عليه الصلاة والسلام له ليجلس عليها فيأبى عدي فيقول لا اجلس عليها ويجلس رسولك عليه الصلاة والسلام على الحصير الذي بقي من هذا المتاع وسادة وحصير وفي راشن. الشاهد من هذا الموقف ما هو؟ هذه الوسادة الصغيرة التي تكشف لك يكشف لك صغرها يكشف لك صغرها. حديث ابن عباس حينما قال لما جئت إلى خالة ميمونة يبيت عندها لينظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ما وجد مكان في الوسادة نام بالعرض. هذه الوسادة بطولها هنا رأسه عليه سوت السلام هنا رأسه خالة ميمونة ما في مكان الر المساحة صغيرة فينام في العرض. ماهب وسادة طويلة المهم يخرج عدي بن حاتم وقد فهم الرسالة جيدا قال ليس هذا ببيت ملك هذا ليس ببيت ملك هذا بيت نبي فلا يملك إلا أن يسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه جميل هذا الزهد الذي تمثل في بيته تمثل في مواقف كثيرة عائشة تحدثنا عن جانب من جوانب الزهد في المطعم والمشرب ماذا تتوقع بيوت الملوك والأغنية في ذلك الوقت تعج بألواع الملذات أما بيته عليه الصلاة والسلام فيمر الهلال والهلالان والثلاثة وما اوقد في أبياته نار الله. بيتي وبيتك وبيوت كثير من الناس اليوم تستمر فيها النيران عن طريق الغازات ست ساعات يمكن باليوم اربع خمس ست ساعات فهل نحن أكرم على الله من رسول الله لا لكن لأن الدنيا ليست هي من متاعه عليه الصلاة والسلام وليست أيضا من اهدافي ولا من أغراضه ولو شاء ل ل أو لكان له بيت ضخم بغرف ومنافع كثيرة ولكان كان عنده قادم ووإلا قليه لكن ليست هذه مبتغلة عز إلما أنا كراكب استضل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصل لنا والأمة جميعا يوصل رسالة يعني أن الدنيا لا تستحق أكثر من حجمها وأمر آخر يا أبا أسامة يعني تصور لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش عيشة الملوك ألا يصعب على الفقراء من أمته والمعوزين أن يقتدوا به في غناه وفي ثرائه بلى يعني لو أراد أحد أن يتصدق كذا وكذا وكذا قال ماذا؟ قال أنا ما عندي بعد رسول من الملك ولا عندي من القدرة ولا ولا ولا لكن فقيه عليه الصلاه والسلام عاش مسكينا صلى الله عليه وسلم وعاش هذه العيشة يمر الهلال والهلالان والثلاثة بل أبلغ من ذلك يقول انس رضي الله عنه لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى مجرد رؤية ما رأى, ما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله عز وجل ولا رأى شاتا سميطا وهي التي ينزعش جلدها بالماء الحار حتى لقي الله عز وجل ما راها مجرد رؤية وتوضع بين يديه فتش في الأطعمة التي عرضت بين يديه أفخر ما تجد يا دجاج يا قطعة لحم أو ذبيحة توضع له وقلما قلما يجلس عليها حتى إنه خرج كما في الصحيح مرة من الجوع يبحث عن طعام فيجد أبا بكر وعمر ما الذي اخرجكما أخرجني الجوع قال أنا والذي في نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع يأتيه ضيف عليه الصلاه والسلام فلا يجد له في أبياته شيء يرسل إلى أبياتها التسعة فيقول والله ما عندنا شيء نستطيع أن نضيف به الضيفان فيعرض الأمر على الأنصار ويقول من يضيف هذا الرجل؟ فيضيفه في قصة معروفة رسول رب العالمين لا يجد ما يضيف به الآن, الآن خدم الأغنية في واقعنا يستطيعون أن يضيفوا أسرا كاملة صحيح صحيح أما رسول الله عليه وسلم والسلام فعاش هذه العيشة لحكم عظيمة كما قلنا لإرسال رسالة بلغة جدا أن هذه الدنيا ليست بشيء ولو كانت فعلا ذات شأن وقيمة لكان أولى الناس بها هو عليه الصلاة والسلام وذلك عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد اتكى على الحصير وأثر في جنبه الشريف صلوات الله عليه والسلام عليه وهو في مشروبته جالس فتدمع عين عمر وهو يتذكر ما عليه كسرى وقيصر من النعيم وهم ملوك كفار لا يساوون شراك نعلي عليه الصلاة والسلام فتدمع عينا عمر ويقول يا رسول الله يقوم على السلام وقد أثر الحصير في جنبيه وأن تعرف لباسهم كان ينكشف جزء من اللذان أثر الحصير في جنبيه لا يملك عمر أمام هذا المشهد إلا أن تدمع عيناه كأنه يقول يا رسول الله بل قالها كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله هنا يجيب يأتي الجواب الذي لا يخرج إلا من نفس ممتلئة بحقيقة الزهد، فيقول يا عمر أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا و لنا في الآخرة؟ الله. قلبي ليس هنا، قلبي الله. هناك في الآخرة. ورضي عمر رضي الله عنه ونام على الحصير إذن. نام على الحصير وتوسّد التراب. مم. أثرت هذه الكلمة في سيرته، وهو الذي ملك أضعاف ما كان أو حكم أضعاف ما حكمه عليه سلَّم، وتعتبر هذه العراق والشام ومصر وغير ذلك. ومع ذلك لم تؤثر في هذه الدنيا البت حتى رسول كسرى لما جاء ما أعرف عمر وين و.. اين الخليفه <تصفيق> هناك متوسد ها <أه> رملا وهو عدلته <تصفيق> فامن تفهمت وين الحرس ما هم موجودين وين القصور ما هي موجوده اثرت فيه بل اثرت حتى في ابنه عبد الله متى لما ذكرنا في حلقه سابقه قضيه التواصل البدني مع الشخص <تصفيق> الاخر أخذ بيده وقال لكم في الدنيا كأنك غريب أو عادر سبيل يا سلام. قال ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء طيب إذا كان يا أبا أسامى إنسان يعيش يصبح ولا ينتظر المساء يمسي ولا ينتظر الصباح يشبع من الدنيا هذه هذا الشبع العظيم الذي ألها كثيرا من الناس عن الآخرة لا والله وهذه من أعظم ثمرات الزهد التي ينبغي أن نركز عليها هنا لماذا نذكر بزهدي عليه الصلاة والسلام و لماذا نذكر به وهل نحن كما تفضلت نطالب بان نترك السيارات نترك التقنيه نترك الامور التي يسرها الله لا لا والله ما الله بل ينبغي ان نوظفها نوظفها لنفع ديننا ولان تكون دنيانا خادمه لديننا للعكس صحيح للعكس هذا هذا المراد حينما نذكر هذه الامثله جميل عندنا أمثلة معاصرة الشيخ عمر نرجو أن تكون كثيرة، لكن بعضها يبرز كثيراً وعالياً حقيقة نعم. في مسألة الزهد رغم الثراء الكبير جدا نعم. الذي من الله بيع على هذه يعني أنا أذكر أحد التجار لا حاجة لتسميات أحد وهناك كما تفضلت في عينات ممتازة جدا لكن أحد التجار يملك عشرات أو مئات المليارات أعرف من سيرته الخاصة أنه يقوم الليل أكثر من ساعة وينفق مئات الملايين في سبل الخير. ثوبه إذا رأيته ليس عن قلة إذا رأيته لا ترى أنه يلبس الثياب التي تليق بكبار الأغنية فضلا عن صغارهم لم تلهي الدنيا ليتمتع بالحرام ولم تلهي الدنيا وتشغله ليتنازل عن دينه أو ثوابته لا حتى إنه قص مرة أحد القصص لما ذهب لبريطانيا وراد أن يقابل أحد كبار التجار هو الذي أمل شروطه وقال لا بدون اختلاط الرجال لوحدهم والنساء لوحدهن لا يوضع على مائدتي شراب خمر ولا ولا قال لك ذلك هذا نموذج للتاجر المعتز بدينه الزاهد حقيقة الزاهد أقول لم يفهم من الزهد أن يترك التجارة لا بل وظف التجارة لخدمة دينه وخدمة أمته جميل جدا هذه القيم العالية والعظيمة في ظل هذا يعني الثورة الكبيرة في العالم عندما أجلس مع ابني وابنتي والمشاهد الكريم كذلك كيف يستطيع أن تربويا هذه المرة؟ كيف يستطيع أن يوصل جميل. هذه الرسالة؟ يعني حينما أرى فقيرا ينبغي أن أغتنم وأقول هل تظنون أن فقره هذه ضرره؟ الفقر الحقيقي يا أولادي هو فقر القلب. النبي صل الله عليه وسلم كان كان يمر عليه لا وأذكرهم بحياة الفقر ووو وشظف العيش الذي مر به عليه صل والسلام آه البخاري آه في أحد تبويباته في كتاب العدب قال باب كيف كان عيش اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نماذج تشعر انها انعكاس وتاثر حقيقي لزهدي عليه الصلاه والسلام من الاشياء حينما ارى الاثرياء الذين يلبسون الفاخر من الثياب يركبون افخم المراكب يعيشون في كبار القصور ينبغي هنا ان انقلهم مباشره الى المدينه النبويه واذكرهم بذلك المشهد بتلك الصوره بمشهد عمر وهو يرى اثر الحصير في جنبه الشريف عليه الصلاه والسلام ينبغي ان اربطهم دائما بهذه القدووه والاسوهى المطلقه عليه الصلاه والسلام لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابنائي هل تتوقعون لو كانت هذه يعني هل هؤلاء افضل من الرسول قطعا لا طيب ليش الرسول ما اعطيه سياره الفخمة ليش ما عنده طيارة خاصه ليش لان هذه الدنيا اصلا ليست بشيء وحتى يسهل على كل احد ياتي بعده من امته ان يتأسى به الفقير يجد في شخصيته سلوى الزاهد يجد في سلوته يجد في شخصيته سلوى العابد يجد في شخصيته قدوة وأسوة وهكذا. آآ يعني آآ أيضا نبرز لهم المواقف والمشاهد النبوية في الزهد، سواء التي نقلها أصحابه أو رأ أو, أو حدثوا عنها يعني سواء نقلوها قوليا أو عبروا عن موقف ومشهد من المشاهد. يعني مثلا حينما أصاب الناس مسغبا في عهد عمر رضي الله عنه. لم يجد شيئا يسليهم به أعظم من أن يذكرهم بما كان عليه الصلاة والسلام من جوع يعني يقوم خطيبا على المنبر كما روى ذلك مسلم في صحيح من حديث النعمان قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر الدنيا على المنبر وقال واسمع ماذا قال قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا لا الدقل لا. إيش التمر الرديء الرديء ما يجد دقلا يملأ به بطنه الله التمر الرديء الآن هذا نحن نلقيه للبهائم صحيح لا نستطيع أن نأكله الذي يسمى عند العام عندنا حشف وهو معروف في لغة العربية حشف و كيلة تمر الرديء يقول ما يجد ولا الدقل يوم به بطنه يا الله والله يعني وأنت تقرى هذا الحديث لا تتمالك نفسك عن من يتحدث عمر يتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا عندما نلتف نحن ووو وأسرتنا وأبنائنا نريهم هذا التمر الجميل الذي الذي يخرج البهائم ونقول هذا لم يكن يجد أهلك ونريهم في المقابل هذا التمر جيد ونقول لهم حصلتم عليه ولم يحصل عليه المستنصر صلى الله عليه وسلم رغم قدرته على ذلك جهد منه في هذه الدنيا ورغبته عليه الصلاة والسلام وأيضًا يعني الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب أما الآخرة فلا يعطيها الله إلا من يحب نسأل الله أن يعطينا الآخرة وأن يعطينا آمين حبه آمين آمين جل وعلا وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام, والسلام. والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا مشاهدي الكرام انتهت هذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نستودعكم الله ونشكركم على حسن المتابعة ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة السلام عليكم رحمة الله وبركاته وعليكم السلام. لقد كان لكم في رسول الله أوس وتُحَسَّمَتُه.